بعد ذلك فاولائك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا وللله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَحْمِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ يَبْتَغُونَ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ